بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من شای فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم وَمَا وما تحمل منه ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إلا في كتاب إلا في كتاب إن ذلك على الله يسِيء وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حنيه تلبسونها وترالف الكفي مواخر لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الوني الحميد إيشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مسقلة إلى حملها لا يحمل, من شيء. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قوبا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب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 أَكْبَرَ الْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذير وَأَيُّكَ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ لَكِيدِي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا به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 إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبون ليوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور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 بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير شنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من داب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله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 والذين كفوا لهم نار جهنم لا يقض عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذالك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا خرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 أَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكَرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ